وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الدَّرْسِ 40 مِنْ دُرُوسِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَالِاسْمُ الْيَوْمَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركته يا ذا الجلال والإكرام أيها الإخوة كلكم يعلم أن أسماء الله الحسنى تدل على صفاته لكن اسما واحدا هو الله علم على الذات ويدل على كل أسمائه يعني إذا قلت يا الله يعني يا رحيم يا رحمن يا غني يا ودود يا قوي يا متعال يا قدير يا حسين يا لطيف إذا قلت يا الله اسم اسم الله علم على الذات ويشير إلى كل أسمائه الحسنة لكن أسماءه الأخرى تدل على صفاته أو على كمال صفاته الغني القوي الحسيب المجيد المعطي المانع لذلك السيد عائشة تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هناك نقطة دقيقة وهي أن أسماء الله الحسنى هل يمكن أن تقسم إلى قسمين قسم يشير إلى قوته وقسم يشير إلى كماله أنت تأخذ بالقوي وتأخذ بالرحيم فالكمالات بكل أنواعها يجمعها اسم ذو الجلال والإكرام الإكرام والقوة بكل مظاهرها تؤكدها أو يؤكدها اسم ذو الجلال يعني ونضرب على ذلك بعض الأمثلة أنت في حياتك أشخاص تحترمهم احتراما كبيرا وقد لا تحبهم ينتزعون إعجابك بقوتهم أو بذكائهم أو بخبرتهم أو بتحصيلهم أو بفطنتهم وقد لا تحبهم وفي حياتك أشخاص آخرون يملؤون قلبك حبا وقد لا ينتزعون إعجابك الإنسان أحيانا يميل قلبه أشد الميل لأمه وقد تكون أمه أمية, أمية يمتلئ قلبه محبة لها لكن علمها وثقافتها وخبرتها وفتنتها وذكاءها لا ينتزع إعجابه وقد يحب أستاذا في الجامعة على مستوى عال جدا في الفهم والتحصيل والثقافة ولكن حينما يتعامل معه لا يميل القلب إليه إذن هناك صفات تعجب بها وهناك صفات تحبها. الصفات التي تعجب بها مجموعة بكلمة الجلال والصفات التي تحبها مجموعة بكلمة الإكرام. فإذا قلت تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام يعني كل صفات القوة والعظمة والجبروت. يتصف الله بها وكل صفات الإكرام والرحمة والرأفة يتصف الله بها فكأن هذا الإسم المركب من اسمين جمع الأسماء الحسنى كلها ولكن من زاويتين زاوية القوة وزاوية الإكرام أيها الإخوة الإمام الغزالي يقول إن اسم إن اسم ذو الجلال أو إن اسمه ذو الجلال والإكرام هو الذي لا جلال ولا كمال إلا وهو له لا جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامته ولا مكرمته إلا وهي صادرة منه فالجلال له في ذاته والكرامة فائدة منه على خلقه كل أفعاله تجاه خلقه إكرام ظاهر جلي أو مستور خفي وهذا معنى قول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وضاطنة وهذا معنى قول الله عز وجل وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة النعم الظاهرة هي النعم الإيجابية والنعم الباطنة هي المصائب وفنون إكرامه إكرامه خلقه لا تكاد تنحصر أو تتناهى فنون يعني أنواع إكرام الله لخلقه لا تعد ولا تحصى ألم نجعل له عينين عينان صغيرتان تريانك الأشياء على حجمها الحقيقي، بألوانها الدقيقة الرؤية فورية شبكية العين فيها 130 مليون عصية من أجل نقل أدق الصور بالعينين ترى جمال الكون، بالعينين ترى جمال الأشخاص، بالعينين ترى المظاهر التي تأخذ بالألباب. ألم نجعل له عينين؟ فالعينان إكرام من الله عز وجل. طيب هذه القناة الدمعية التي هي من أدق القنوات في, في الإنسان، لو أنها سدّت وصار فائض الدمع يسيل على الخدين. على أن هذا شيء على هذا شيء طفيف صغير ليس خطرا ولكن قد يجعل حياة الإنسان جحيما هو يحتاج دائما إلى مسح خدي والدمع في النهاية يؤثر في الخد ويخرشه إذا هذا إكرام من الله العينان إكرام الأجفان إكرام المحجر إكرام العضلات التي تحرك العين يمنة ويسرة نحو الأعلى ونحو الأسفل إكرام من الله عز وجل وجعل الله لهذا الإنسان أذنين يستمع بهما إلى أدق الأصوات أدق النبرات يستمع بهما إلى الصوت وإلى جهة الصوت وإلى هوية الصوت هذا إكرام هذا المفصل تصور أن هذا المفصل ألغي كيف تأكل صار الطعام ينبغي أن يوضع على الأرض وينبغي أن تنبطح من أجل أن تأكل الطعام كالهرة تماما ما في طريقة هذا المفصل هذا الرسغ هذه الأصابع هذا الأنف، هذا الفم، الأسنان، اللسان، لسان المزمار، الحنجرة، القصبة، المري، المعدة، الأمعاء، هذا كله إكرام من الله. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. تبارك اسم ذو الجلال حقيقة هذا الاسم ورد مرتين. المرة الأولى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والمرة الثانية تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام ويمكن أن نقف قليلا عند هذه المفارقة الدقيقة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو من الخمس مرفوع بالواو تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لماذا جاءت ذو في الآية الأولى بالرفأ وجاءت في الثانية بالجر ذي الآية الأولى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الاسم عرض وليس جوهرا فجاءت ذي تابعة لربك تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام أما الوجه من الذات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذه اللغة العربية بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلوا لأن الاسم ليس جوهرا في الإنسان بل هو عرب إنسان أيام بغير اسمه أما وجهه جزء من ذاته فإذا قال الله عز وجل تبارك اسم ربك قال ذو الجلال والإكرام أما إذا قال ويبقى وجه ربك الوجه من الذات ذو الجلال والإكرام على كل هذا الاسم مركب من اسمين كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنف أسماءه الحسنى إلى صنفين صنف يشير إلى قدرته وكمال قدرته وقهره وجبروته وقوته وصنف يشير إلى كمالاته فكل أسمائه المتعلقة بقوته يمثلها اسم الجلال وكل أسمائه المتعلقة بكمالاته وإكرامه وإحسانه ورحمته ولطفه ورأفته يمثلها اسم الإكرام فإذا قلت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي جمعت بهذا الاسم أسماء الله الحسنى كلها. لذلك الإمام الغزالي يقول لا جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه فالجلال له في ذاته والكرامة فائدة منه على خلقه يعني إذا إنسان صاحب هيبة من الله ولو أراد الله أن ينزع هيبته لنزعها وصار حقيرا في نظر الناس جميعا فرعون قال أنا ربكم الأعلى فلما أغرقه الله عز وجل أنجاه ببدنه إلى شاطئ النيل إلى شاطئ البحر ليكون آية للعالمين لو أنه غرق لما صدق الناس أنه غرق ولكن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يبقى جسده كما هو بعد غرقه وأن تقذفه الأمواج إلى الساحل فنون إكرامه لخلقه كثيرة لا تكاد تنحصر وتزناه ولقد كرمنا بني آدم خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بدءا من جهازه العظم مفصل نحو الداخل الركبة نحو الخارج الرأس يدوف العمود الفقري يتمفصل تمفصلا محدودا الجمزمة مفاصلها ثابتة لكن حينما يتلقى الإنسان ضربة على رأسه تداخل هذه هذه الأجزاء يقي كسر الجنجمة فكل هذا من إكرام الله له وأتمنى على الله عز وجل أن تجولوا جولات كثيرة في هذا الموضوع كيف أكرمني الله عز وجل النوم إكرام تنام بضع ساعات تشعر بعدها أنك كالحصان النوم إكرام هضم الطعام إكرام تأكل وانتهى الأمر أما لو أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليك هضم الطعام تتناول الوجبة وتمتنع المقابلة أحد بأربع ساعات أو خمس ساعات لماذا؟ والله أنا مشهور بهضم الطعام راح وقتك وجبة الإصطار تحتاج إلى أربع ساعات هضم وجبة الغذاء تحتاج إلى خمس ساعات والعشاء إلى أربع ساعات معناها عشرين خمسة عشر ساعة للهضم. نقلت اللقمة إلى المري إلى المعدة. أمرت الغدد بالإفراز. أمرت البنكرياس بصب الإنسولين في الدم. أمرت الصفراء بأن تفرز. نقلت اللقمة والطعام إلى إثنى عشر إثنى عشر إلى الأمعاء. هلا كل والباقي عليه. لو أن الله سبحانه وتعالى أوكل إليك التنفس لن تستطيع أن تنام الليلة أبدا النوم يعني الموت وأنت نائم القلب يعمل والرئتان تعملان ورسان المزمار يعلم يعمل بلا كلل ولا ملل وأنت نائم وزن جسمك الجهاز العظمي والعضلات التي فوقه تضغط على ما تحت الجهاز العظمي لمعات الأوعية تضيق الله عز وجل جعل في الجسد أماكن للإحساس بالضغط هذه الأماكن والمحسسات تعطي إشارة إلى الدماغ الدماغ يأمر الجسم وأنت نائم التقلب الإنسان بتقلب بالليل لوحده 38 مرة حتى ما يخبر الإنسان لما يجلس على على جنب واحد يشعر بخضران أو تنميل هو ضيق اللمعات لمعاتي الأوعية تسبب ضعف التروية وضعف التروية يشعرك بالتنميل أما التقليب من آيات الله طيب إفراغوا المثانة المثانة لها عضلات لولا هذه العضلات ماذا تفعل لابد من تنفيذ هواء أما بالعضلات تفرغها بثواني المثانة المثانة من إكرام الله لك كل عشرين ثانية تسقط قطرة بول من كل كلية كل عشرين ثانية لو ما في مسانة الإنسان يحتاج إلى فوق دائما أما هذه المثاني تجمع البول لساعة وساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات تفرغها في ثواني هذا من إكرام الله الإبن إكرام، الزوج إكرام، الطعام إكرام، الشراب إكرام ألم نجعل له عينين ورساناً وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة إذا قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم الإمام الرازي يفرق بين لفظ الجليل ولفظ الكريم فنفظ الكريم يكفي فيه الإكرام والإكرام قريب من الإنعام ولكنه أخص منه كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكرام كيف يعني الإنسان عنده أولاد كثيرين عنده أولاد كثيرون يأكلون جميعا على مائدته لكن أحد أولاده المقربين إليه البرين به الأب يحاول أن يبالغ بإكرام هذا الابن، يقدم له شيئا استثنائيا يبتسم بوجهه يرضى عنه يدعو له فصار مع الإنعام في إكرام الإطعام وحده إنعام أما الإطعام مع التكريم اللفظي والعملي صار إكراما فالإمام الرازي يقول ما كل إكرام كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكراما قال وفي تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام سر تبارك ربك في الجلال والإكرام لماذا قدم الله لفظ الجلال على لفظ الإكرام قال لأن الجلال يعني التنزيه التنزيه جل جلاله أي تنزه تنزهت ذاته عن كل نقص الإكرام الصادر عن الله عز وجل إكرام منزه عن أي غرض يا إنسان بالعكلة لطعام الغذاء بعد أن تنتهي اطلب منك حاجة فهذه الدعوة إذن ليست خالصة هادثة هذه الدعوة مشوبة بمكسب بغرض لتأمين حاجة لذلك قدم الله اسم الجلال على اسم الإكرام لأن إكرامه منزه عن كل غرض. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلبي رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا إذن تقديم اسم الجلال على اسم الإكرام لأن إكرامه منزه عن كل غرام وقال موسى لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وأما القشير الإمام المعروف يذكر أن جلال الله عز وجل ليس بأنصار ولا أعوان أحيان الإنسان يستمد هيبته ممن حوله يستمد هيبته من أنصاره من أعوانه من جماعته من القوة التي بيده من الأشخاص الذين حوله لكن الله سبحانه وتعالى منزه في جلاله عن الأعوان والأنصار أحيانا الإنسان جلال مكانته من ماله أو مكانته من علمه أو مكانته من سلطته هذه المكان مشوبة مفتقرة إلى شيء قال قيل من أحبك إلى شيء من أحبك إلى شيء كرهك لفقده من أحبك لشيء كرهك لفقده فجلال الله عز وجل منزه عن الأسباب هو ذو جل جل جلال بذاته من دون سبب منفصل عنه جلاله تلحق به الرفعة والعزة وصفات العلوم والإكرام كما قال الإمام الرازي قريب من الإنعام إلا أنه أخص منه لأن الله سبحانه وتعالى قد ينعم على من لا يكرم الله عز وجل لا يحب الكافرين لكن يعطيهم المال والصحة والأولاد والبيوت والسيارات ومباهج والمتع هذا إنعام وليس إكراما إلا أن الله سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين لذلك ما كل كل إكرام إنعام وليس كل إنعام إكرام، لأنه ينعم على من لا يكرم ولا يكرم إلا على من ينعم عليه. قال إكرام الله عز وجل تبارك ثم ربك ذي الجلال والإكرام نوعان نوع معجل في الدنيا ونوع مؤجل إلى الآخرة. لذلك الإنسان لو لم يكن في الدنيا كما يريد هو ينتظر المؤمن من ربه الإكرامة بعد الموت ورد في الحديث القدسي إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهفرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو وأنا أرأت بعبدي من الأم بولدها وقال بعض العارفين ذو الجلال والإكرام هو صاحب الجلالة لأنه لا شرف ولا مجد ولا عزته ولا قوته إلا وهي له. يعني أحيانا الله عز وجل بينح بعض الأشخاص طيبا، جلالي، مكانه، وأحيانا يأخذها منهم فجأة. هو الأصل. لا شرف ولا مجد ولا عزته ولا قوته إلا وهي له. وبه ومنه له وبه ومنه ولا كرامته ولا فضله ولا نعمة ولا إحكانة إلا وهي من مدده جل جلاله هذا معنى ذو الجلال والإكرام وقال بعضهم هذا الاسم الكريم جامع للجلال والجمال فإن الله تعالى له جلال رهيب وجمال عجيب وبالمناسبة المؤمن المتصل بالله عز وجل له هيبة كان عليه الصلاة والسلام من رآه بديهة هابه ومن عمله أحبه دخل عليه رجل فأصابته رعدة قال هو عليه إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيب بمكة النبي وأصحابه والمؤمنون الصادقون المخلصون المستقيمون هؤلاء يأخذون من هذا الاسم نصيبا الهيبة من اتقى الله هذا كل شيء الإمام الحسن البصري كان من كبار التابعين وكان ذا هيبة عظيمة ولعل هذا الإمام في قصته ما يدل على هذا المعنى أي إنسان اتصل بالله عز وجل له هيبة فيبدو أن هذا الإمام الجليل أدى واجب العلم وذكر بعض الأخطاء التي صدرت عن الحجاج ولما بلغ الحجاج مقالة الحسن البصري غضب وأرغى وأزبد وتوعد وهدد وأمر بقتله وقال أتوني به طبعا حينما أمر بقتله يعني جاء بالسياس ومد النقع أمامه في قصره وقال أتوني به بل إنه قال قبل أن يقول ذلك لمن سمع مقالة الحسن البصري ولم يرد عليه قال والله يا جمناء لأسقينكم من دمه فلما دخل الحجاج عليه ورأى الصياف جاهزا والنطع ممدودا تكلم بكلمات لم يسمعها أحد فما كان من الحجاج إلا أن وقف له واستقبله وما زال يقربه حتى أجلسه على سريره وكان يتنى أبا سعيد قال يا أبا سعيد كيف حاله؟ يا أبا سعيد أنت سيد العلماء يا أبا سعيد, يا أبا سعيد وقيل عطره واستفتاهوا في قضية ثم شيعوا هذا السياف صعق جاءوا به ليقطع رأسه ومد النطع وكأنه قرار نهائي تبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد لقد جاء بك لغير ما فعل بك فماذا قلت قبل أن تدخل قال قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فضيقيني أيها الأخوة هذا لكل مؤمن في أي زمان في أي مكان. ألكهبه الناس يهابونه. لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدهم عندك من اتقى الله هابه كل شيء ومن لم يتق الله هاب كل شيء هاب كل شيء قال عليه الصلاة والسلام نفرت بالرعب مسيرة خمسين شهرا, أو شهرا طيب وأنا أقول حينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب النبي صلى الله عليه وسلم بصر بالرعب مسيرة شهر وحينما تركت أمته سنته هزمت بالرعب لذلك من اتقى الله هابه كل شيء ومن لم يتق الله هذا كل شيء وقال بعض العارفين بالجلال والإكرام هو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة المختص بالإكرام والكرامة فكل جلال له وكل كرامة منه سبحانه له الجلال في ذاته والإكرام فيض منه على خلقه أخونا الكريم ما من نعمة تأتيك إلا وهي من الله حتى لو أن عينيك رأتاه أن هذا الإنسان فلان الفلاني هو الذي أكرمك إذا كنت موحدا ترى أن الله ألهمه وأن الله سمح له وأن الله مكنه وأن الله ألقى حبك في قلبه فأكرمك لذلك المؤمن الصادق إذا أصابه خير بعد أذي بدء يشكر الله عز وجل سيد عائشة حينما لاك الناس حديثا إفكي وبقي الوحي من قرابة شهر والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالات الضيق والحزن ثم جاءت براءة الله عز وجل للسيدة عائشة فقال لها الصديق قولي لرسول الله فاشكريه فقالت لا والله لا أذكر إلا الله فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال علفت الحق لأهله مدام كل كرام من الله أي إكرام مهما بدا لك أنه من فلان هو من الله لذلك رد الفعل أنت ينبغي أن تشكر تذكر إلا الله لذلك المؤمن الصادق يعود نفسه صجود الشكر أيام يسمح له بعد أن كان ممنوعا يمنح ينال درجة ينال شهادة ينال مال ينال زوجة حينما يمنحه الله شيئا من نعم الدنيا لا يراها إلا من الله هو المنفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة المختص بالإكرام والكرامة فكل جلال له وكل كرامة منه سبحانه له الجلال في ذاته والإكرام فيض منه على خلقه في مثل أحب أن أصلحه أمامكم في معامل الحديد الضخم في رافعات كهربائية يعني مساحة كبيرة من الحديد مربعة أو دائرية محاطة بوشيعة كهربائية فإذا سبت الكهرباء في هذه الوشيعة في هذه الرافعة تصبح ممغنطة هذه الرافعة ربما رفعت خمسة أطنان وهي ترفع هذه الأطنان الخمسة العامل لو ضغط مستاحاً ربع ميلي بحيث قصع الكهرباء عن هذه الرافعة، كل هذه الأوزان تسقط. هذا المثل سقته لكم، مهما كان لك فيه عظم شخصية متألقة، محبوب هذا من الله عز وجل بدليل أنه أحياناً. يفقدك غيبتك ويأتي أحقر الناس فيتطاول عليك ويسيء إليك إذا الإنسان بنفسه محبوب مرهوب الجانب زهيبة له مكانه هذه من الله والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الله عز وجل كلما زاد في إكرامه العبد الكامل يزيد في تواضعه لله عز وجل أنت لذة النصر لا توصف لا توصف مكة المكرمة بالغت بالإثاءة إليه أخرجته اعتمرت على قتله نكلت بأصحابه عذبتكم، قتلتهم حاربته ثلاث مرات في بدر. وأصد والخندق وهي مستعلية ولم يرضى سهيل بن عمر أن يكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله أمح رسول الله أمح مأدل عنجهية غطرة كبر ثم فتحت مكة عشرة آلاف سيف متوفجة تأتمر بأمر النبي وقد دخلها منتصرا كيف دخلها؟ دخلها متأطئ الرأس دخلها متواضعا كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره أخونا الكريم الله عز وجل ذو الجلال والإكرام كل الجلال منه وبه وله وكل الإكرام الإكرام في الكون كله منه وبه وله فإذا تمتعت بهيبة فاذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع ذكرك وإذا تمتعت بإكرام فاعتقد أن هذا الإكرام منه الآن في معنى جديد ذو الجلال والإكرام لأنه ذو الجلال ينبغي أن تزله ولأنه ذو إكرام ينبغي أن تحبه وأن تكرم عباده رد الفعل عندك يجب أن تجله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قيام الإنسان يتأدب مع كتاب الله يضعه في مكان عالم لا يجعل رجليه باتجاهه إذا قرأه قرأه جالسا وضعه على وساده كل أنواع التعظيم لكتاب الله عز وجل ولبيوت الله ولأولياء الله هذا من إجلال الله أيها الإخوة يقول عليه الصلاة والسلام دقق إن من إجلال الله إكرام ذي المسلم رجل متقدم بالسن ثمانين تسعين نشأ في طاعة الله إذا أتمنته إكرام هذا الإنسان الشيخ الجليل الوقور من إكرام الله وإجلاله إن من إجلال الله إكرام بالصيبة المسلم وإكرام العالم العالم, العالم وال. امام العادل يا مدير ناحية بس موصي مستقيم نظيف يده نظيفة هو للجميع يضبط الأمور وانت بقرية إذا دخلت على هذا مدير الناحية واحترمته فهذا من اجلال الله مثلا لو كان موصي مستقيم غير عن الصف العام يضبط الامن في هذه القرى مثلا لو رأيت عالما عاملا إذا وقرته فهذا من إجلال الله عز وجل لو رأيت شيخا مسلما متقدما في السن من إجلال الله أن تكرم هذا الشيخ لذلك المعنى الجديد ما دام الله عز وجل ذا الجلال والإكرام ينبغي أن تجله وينبغي أن تكرم خلقه رد الفعل أيها الإخوة روية في بعض الروايات أن ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم في روايات الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام ما تدعو في رواي ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم فقد قيل في ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرا في طريق إذ رأى أعرابيا يقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم العظيم الحنان المنان مالك الملك ذو الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه دعى باسم الله الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعاطَه يعني هذا الحديث يؤكد أن ذا الجلال والإكرام اسم الله الأعظم طبعا كما قلت في مقدمة الدرس هذا الاسم ورد في كتاب الله مرتين في سورة الرحمن بالذات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال أيضا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقد جاء في بعض الأحاديث الشريفة أليذوا أي التجئوا بيا الجلال والإكرام إذا الإنسان ألمت به ملمة أو دهمه خطب أو حلت به محنة ليقول يا ذا الجلال والإكرام في رحمتك استغيس. أي ألجئ ودع. قال ابن أثير أي إلزمه وسبته عليه وأكثر من قول ذلك في دعائكم. الآن من عرف جلال الله تواضع له. التطبيق الثاني من عرف جلال الله تواضع له. لذلك لا يجتمع كبر مع معرفة بالله عز وجل أنا من أنت أنت لا شيء لا تقل أنا متى أكثر العبد من ذكره ولا حموله على سره صار جليل القدر بين العوالم ومن عرف جلال الله تواضع له وتذلل إذا صح أن نقول تخلقوا بأخلاق الله فكيف نتخلق بإسم الجلال والإكرام الإكرام أكرم الناس اجعل أساس حياتك العطاء أما الإجلال والجلال ترفع عن السفاسي من كثر نزاحه قلت هيبته لا تتعلق بالجزئيات والتفاصيل لا تكون سخيفا إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها يعني أنت باعتدالك وتوازنك واهتمامك في القضايا الكبرى وتعلقك بالآخرة وترفعك عن السفاسف والدنايا والقيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال أنت إن فعلت هذا يعني تخلفت بأخلاق الله عز وجل صار لك خيبة أساسها الاعتدال والسلوك الحسن والترفع عن الدناية والسفاسة والسقطات والزلات والسرسرة والتعليقات والتدخلات الجانبية وال... وأن تحشر نفسك في ما لا يعنيك هذا كله يضعف مكانك أخواننا الكرام الإنسان الناوج عنده إحساس دقيق جدا أن هذه الكلمة تصغره، وأن هذه النظرة تصغره، وأن هذا السؤال يجعله دليئا وأن هذا التذلل يجعله خلوعا وأن هذا التصرف يجعله طامعا كل عمل يجعلك عند الناس صغيرا ترفع عنه من أجل أن تتخلق بأخلاق الله النبي قال عليه الصلاة والسلام إياك وما يعتذر منه أي تصرف تحتاج أن تقول لا تؤاخذوني أنا أعتذر لا تفعله إذا فعلت هذا تخلقت بأخلاق الله صارت لك هيبة الهيبة نوعا نوع كسبي ونوع وهبي نوع الكسبي بالتزامك في الأدب ضبط لسان من كثر كلامه كثرت كثر غلطه ضبط لسانك ضبط جوارحك كن متوازن كن معتدل لا تتكلم كلام لا ت... لا لست متأكدا منه لا تتهم قبل أن تتحقق إن جاءك فاسق بنبأ بنبأ فتريس. تليس أن تصيب قوما بجهالة فإذا ما سرعت ولا حكمت من دون دليل ولا سرسرت ولا نزلت بالسفاسة والتفاصيل السخيفة ولا فعلت الدنايا صرت ذا جلال تخلق بإخلاق الله وإذا جعلت أساس حياتك العطاء والإكرام والمنح والدعم صرت, صرت ذا إكرام فإذا أردنا أن نتخلق بهذا الاسم الجليل هناك طريقة كسبية وطريقة وهبية إن أنت أقبلت على الله واتصلت به وهبك الجلال وإن اعتدلت في سلوكك وترفعت عن الدناية والسفاسف وأقللت من المزاح ومن السرسرة ومن أن تحشر نفسك فيما لا يعنيك كنت كبيرا في نظر الناس عميل احتابك كلمة بالظهرك كلمة بالكبرك كلمة يراك الناس عظيما كلمة أخرى يراك الناس صغيرا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين فريفا فصار الاسم ما دام الله سبحانه وتعالى ذا الجلال والإكرام ينبغي أن نجله وينبغي أن نحبه ومن الجهة ثانية إذا صح القول تخلق بإخلاق الله باستقامتنا واعتدالنا وترفعنا عن السفاسف، نكتسب هيبة فباتصالنا بالله عز وجل نكتسب هيبة الأولى كسبية والثانية وثبية والله عز وجل أكرمنا ينبغي أن نحبه وينبغي أن نكرم عباده إذا أردتم رحمتي فارحبوا خلقي جاء في بعض الأذعية أنت ذو الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام لك جلال يدك الجبال ولك جمال يفتح باب القبول والوصال أنا أتمنى أن يهزك جمال الله كما يهزك جلاله وأن تقبل عليه رغبة ورهبة رجاء وخوفا جلاله مرغوب وكماله محبوب أقبل عليه مجلا له ومحبا له لك جلال يدك الجبال ولك جمال يفتح باب القبول والوصال الآن بعضهم ناجى ربه فقال يا رب أشرق نور هذا الاسم على لطائف قلبي حتى تجنبت الرذائل فكنت جليل القدر وانشرح صدري بإكرامك فكنت مجملاً بلصائف إنعامك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد البشير النبي أيها الإخوة الكرام كما ورد قبل قليل لعل هذا الاسم اسم الله الأعظم ألم بياذ الجلال والإكرام الجلال كل صفات القوة والعظمة منطوية في هذا الجلال وكل صفات الإكرام والكمال منطوية والإكرام فإذا قلت يا ذا الجلال والإكرام فكأنك جمعت بهذا الاسم المركب أسماء الله الحسنى كلها ولكن من زاويتين: زاوية القوة وزاوية الكمال والنبي عليه الصلاة والسلام عود على بدء ما كان يجلس بعد الصلاة إلا قدر أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الجلال والإكرام أي أنه ينبغي أن تعظمه بالقدر الذي تحبه فإذا كان في حياتنا كما قلت في مطلع هذا الدرس أناس نحبهم كثيرا ولا, ولا نقدرهم كثيرا وأناس نقدرهم كثيرا ولا نحبهم كثيرا فالله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام بقدر ما هو عظيم في نظرك بقدر ما هو مكرم كريم في تعامله معك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين